وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَهُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ تَفْعَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين فِي جنات ونهر في نقعد صدق عند مليك مقتبر بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والطمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالكسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والميزان نخذ ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من فلصال كالفخان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان